اللهم لكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهرنا وقالنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين وافتقنا لما تفق وترضى إنك على كل شيء قديث جعل أعمالنا خالصة لأجيك الكريم وصلي على محمد وآله قال عليه السلام فصل وتضمن بالتضمين أحكام العارية قال تضمن بالتضمين إذا أداه ضمها، إذا نقدم مضمونها، <تصفيق> <تصفيق> والتفريط كذلك، إذا فرض فيها تفريط فر حفظ وكذلك التعبدي في المدة، إذا أداها يوم ولا يومين هو ما ردها، الله عنتف، إذا نقدم محفوظاً، يعني مضمون والحفظ كذلك. إذا تعدى في الحب هذه الناس فضول عارية معه ما سافر بها ولا فإذن بده يضمنها. أنا هم بلازات خبى حالما قفلت. كه. ما خبى حالما شو بدي أقله؟ بس اللي هو هذا عندك لا لا بديت تعدى في الحب <تصفيق> حين مثلا يسافر بها ولا ما هي في بي بيت ولا بي ما عليه. مثلاً في <تصفيق> إيه سوا كده سو وهي في البيت؟ لا لا هي عندك تعدي في الحين؟ كفتح على لا تعدي في نشتغل تعدي في الحين سو قبها ما, ما يحط مكان بفرق. ما تحضر. لا الناس يحفظه في البيوت لاشتي التعدي ينسى مثلاً بها أشياء حفظها البيت أشياء حفظها في المزرعة في الشيء عندي. أشياء حفظها عند البيت ما هو شيء في البيت كل شيء على حسب لأن الشيء نم... أنه ملان... ملان... ملان... من كافة تفسوا لأن أكتب منها أنا قفى بيت سعى الخبائي أنا, أنا حدار إلا عندك ما هو منه ما هو من التعدي في الحب لا مثلا الناس بيقبلوا بسيارة يطرحوها في السوق ولا وهو طرحها خارج السوق هذا تعدي في فالمطب كذلك إذا ودّع عند واحد سعمل إجله فالتوديع نصه فده تعدي في المطب ولا استعمال كذلك إذا تعدي في الاستعمال قبل السيارة يسوق فوقها قام يحملها. ولا يحملها المعلوم بين الناس وقام حملها زيادة على المعلوم وكذلك وإن زال إذا زالت تعدي فعد الضمان باقي مثلا حملها وما جاء لها شيء زيادة على المعلوم فإذن السبب تعدي هذا يعد الحفظ التضمين لازم عليه ما تخرج عن الضمان إذا تلفت بعد الله يضمن ما. آه. ما لا ينقص بالانت لا ما ينقص بالانتفاع ما هو ما يضمن حتى السيارة وارجع ما القاع ما ردت هكذا ما بتحسن ها ما هو ماهم ولا الدار فرسه اشتغلها لا ما دسمناها ال... كثير تعطي بالحب يعني ثاني هنا ايش تيي قصر يحفظها وزاها ما معه واضح الرجوع فيها هو okay. مع هذا طيب انت سهو مع السبب هاي هاي اني سبب هيك فلا هاي حقت له الاستعمال هذا من الاسم. استعمال ما <تصفيق> المفروض إنه ينقص بسبب الاستعمال. كل ما المفروض إنهم ينقص بسبب الاستعمال. ما فإذا ما يضمن. يعني في ما راح جدّها السيارة يسافر بها. ما ردها قديه. قد لك فارق نقصت. ما إلزام حق الناس. واصح الرجوع فيها يصح الرجوع في العارية حسن. أي وقت ما تحسبها قال مطلقها سواء هي مكة غير مكة ها مطلقها ولا مكة وعلى الراجع في المطلقة والمؤقتة والمؤقتة قبل انقضاء الوقت للمستعير في الغرس والبناء ونحوهم الخيار فرقدا مثلا جاء وادها الأرض لا جلش يغرس فيها ولا يبني فيها بدأ أهب له وقت معين قال هل فيها الخيار يطالب بقيمة له بقيمة الغرس إذا تراجع هيتيه ما يطالب ها, ها. بعدل ال... قال الخياران طلبهم يعني القيمة الغرس ويبقى علامه ما هو عليه لل للمعيد ولا أنهش لكن ما بلا قيمته إيش قائم لا بقى له بناء على أنه ما هو حي ما هو حاي ما هو جالس في المزرعة ولا أنه يبنيه ويرزمه وهش يشل ادوانه يعني يطلعها إيه شل الحجارة أدوان الصبوب ما تذكر عنه مم. مم. مم. وقا وقا لا خيار ما طالب ما طالب المستعير يلزل المعينة لا البيت في رازة آه. اه انا السمنت والصبات انا بيوثب وحكي تراسات انها بتلع الصبات و... ما على السابق الله فات انتي واللوق والمداني ول... كل هاي أحبها بس الله قل بها يجير هذا جاله بس إذا هو بحجار يرد الحجار إذا هو بلوك يجي لها البلوك والسقوك إذا كان الشيء يرى ما يجي لها ويجي لها ها غلصاني يا كسبرات ألا ومعها أرد معاهم جاي يستعير لا شيء بأي ما منها حط أقول أو في الزرعة الثلاثة عدلة إنه يبقى لما يحصد بل إنجرة حينها في البعض نعم وهي أفتمر عادة فيسك إذا فيها أشجار دماء يعني يلزم فيها وهي يخليه لما يرقعه يتوفر ويرقعه هو في الزرع الثلاثة انقصر هذا إذا حصلت تقصير من, من الزارع مثلا أداء ستها شكرا لبناء على النليل الحق بستة شهر وهو ما زرع له بعد شهر وبقي فيه شهر المذهب إذا قصر المستعير خير المالك بين أن يأمره بالقلع ويضرب عليه ويجره ما شاء إذا إذا هو قصر وإذا ما قصر فالخيار له قال وئابد بعد وئابد بعد, بعد الدفن إذا توابد بعد الدفن مثلا استعار الأرض للدفن والله خلاص منين يدفن معفنه استعاره ما تدفن بها ارضيتك نازعه منها ما بشي الله كريم عاريه ما بعدهن بعد الدفن عاد سابره فيه وقالت أبدوا بعد الدفن والبدري للجبر حتى يدرس وللزرع حتى يحصد. يستجيب المدرع إن إذا عرّا الجبر. هذا على ما مرنا هنا. قالنا لا إذا حصل منه تقصير ولا إذا قدر دها إذر إذراء إذر ذره مثلاً. مدلع فذرها مثلاً هي ست أشهر لا ست أشهر. يعني الوقت المدر. لا من حين يبذر لما يحصد. ولو زاد. إذا زاد فيها لا. واليا واليا عزح على الرياح بعد ما تمشي من. هذا إن كان له تقسير فيلزم كذا وإن هو قال تقسير. <تصفيق> حتى يحصد إلا مبصير. لا قصر في القالش الفدح عند في وقته. يعني لا أحسب وقته ما معين. عندهم معين بالاشهر يعني يقدروا شو قال لك معين اه ما بشرفه هنا مثلا يذكر قليله ب... ما بسبب الأجواء والله ابي به مدركه تمام طلبها المره اساله ولا كذا ما بموت المستعير قال تبطل ليش العارية في المستعير إذا ما ترد واجب على الورثة هني عيدوا الأول المعي في المطلقة إذا مات المعير المعيرو وهي مطلقة فواجب على المستعير يرد أبى تلها ها أبى تلها ما ما إنه يردوا. عبي ردوها ولما والله يعني بيتحرك. نكستي المادرة هذي فسأ. لا لا قبليتهم. ما شيء ت المادرة. لا يبطي. هب لا إذاهم الساحين على من يردوها بسرعة. لا لا لا بالمطلقة لا ما كذا أي شيء معين. اه. إنما إذاهم أكدته في لها مال بقى لها البقالة يعني المستعير لها عنده لما يوفى، وتصير بشرط النفقة عليه إجارة. زي <تصفيق> قلنا، من لكم حق قبل؟ ده السعر <تصفيق> الحمار قال بشرد إنك تعرفه. يودي إجارة، ما قعدة، عدا عارية. هو عار يعني. هه. ده هو على حال يعني ده ما شربناه. عارفه ها اه يعني دا انا اريد عارفه اوله معلش عارفه انا كل يعني السعر كل ما ما لكن اشتئه من باب الله. معروف. آه، لكن بعض الأحيان بيروا واحد بنفسه ما هو عده الدعاء كذي باي حب البترول ويصلح ويسوي فين ما قعدها عادية. ما قعدت هي له لها بترول آه. لا, لا ما عادية. مثل الحين ت ت تعيرها أي حاجة. ما هبلي باص. ما هو يعني عادية. آه. مثل الحين ت تد الحين تديها اي حاجة باين بس بالاستعمال. ما إذا قبى يسبره ويرده لك مثل هذا يعني الفارق. آه هي نفسه. نصف سيارة ملأ نزلح. نزلح. ما الصاريب ما لا هذا هذا بزيه وشلا سيارة إيجار تابي فاضي لا كلين تابي لا نسقى نقص عليه نسق عليه وصحيح يعني أنا بعض روحين بيجي هبلا بطول زيادة على ما بيسرق هقاصي هبلا ههه وقاعد كذا إذا قرا العرف فقد إيجاره فلند العرف العرف إنها واحد يعرف الدابة ولا أنه يابل السيارة بنزي وقدوا إيجارة ما عادها عالية لو ما شرب. لو ما شرب إذا قد العرف ياريب ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية مؤقتها بموت المالك أفحي قبل انقضاء الوقت قبل ما ينقضي الوقت، إيه حكمها حكم الوصية. تصير وصية ها؟ إيه. قبل ما يموت. لأنه إذا لا عاريه لما موت. لا قبل... قبل, قبل ما يموت، لأن إذا أقتها بموت. يعرفه ما مات. لا قبل قبل إنقضاء المدة. قبل ما يموت؟ قبل ما يموت ولا قال ما. قبل مؤقتها بموت المالك. قبل إنقضاء المدة. صح المؤقتة بموت المالك، لكن هي. هيها... يعني, يعني ما تبطله بعد ويش ماشي بزرده ما أقتها قال هو تعد وصية تعد وصية هو قبل ما ما دا ما عاد المالك موجود يوصي ما مات المالك مات عاد وقت ماشي ما عاد تبدأ قال ما موت المالك مالك مالك وصيح. وصيح. قبل, قبل انقضاء الوقت وصية قبل هلوصيح. غير ما مات المالك وصية ما فيها عالية إيه ما يبعتها لا بتنتقل الله سيده ما عندنا قاعده التوقيت لا لا بتنتقل مو التوقيت مؤقته موت يصير المؤقت دي موت المال قبل موت يعني تصير موت و تعلق بتصير مو قبل المؤقت ومؤقتها في موت بسبب موت المال قبل انقضاء الوقت ايوه وصيه ما به قلت ان اذا أه ما تعلم لك وأعدل وقت لا لحين إذا وقتها مثلا قال السنة هذه مرت هي السنة قال السنة هو رجع ما تقبل له قبل ما تقبل هذا وصية وإذا قال لا يردها لا يردها المستعير والقول للمستعير في قيمة المضمونة قال القول المستعير فيته كل هذه بتأتي في قيمة المضمونة إذا اختلفت ورجع اختلفوا كم كم قيمة؟ القول المستعير وقدر <تصفيق> المدة هذه مضروبة هل لاير للعاري قالها قد وفي الاجل قالها عدبة فالقول القول المستعير بالله هي يا يا قال ما بلنا قد اختلفوا بين السلاج التوبي لا قد يهم مثلا يقول أنقضت قد... أن المده وأنت ضامن وذاك يقول هذا عدل مده باقية وما هو ضامن والمسافة كذلك إذا مثلا اختلفوا في قدر المسافة قال عرتك لما صعدها قال لا لما صنعها القول قول مستعير لكن قال بعد مضيها بعد إيه مضيال مدّه وبعد مضي المسافة في ال عين عين عين عين. وفي رد غير المضمونة وعينها هو القول قوله في رد غير المضمونة لكن لا يقدوها مع فيها طايدة. قال ردها الوديعة وذا قال ما قدر كانت مضمونة إذا كانت غير مضمونة ولا نستعيد أما إذا هي مضمونة فلا لأنها بيدفع عن نفسها الضمان ضمان هو وعينها كذلك قال عين المضمون الجول في رد العين رد قال, قال الله هي تيجي قال الله هي تيجي عين المضمونة co těla vědí? Al-Ghul-Ghul vědí těla, vědí. tak je لا بعد عن, عن بمانة. لا بعد عن هيendy الضمانة لا الشي عدد هي ن brasile عن لمضمونة لماذا في غيرها هذه ما هي مضمونة أنا أما أنا المضمونة بابتنا عن لديها الضمانة وهنا ما بالشي لله ان يقولونavía للنام أصل ما هي مضمونة قال ها تلوبة قلت تلوبة أرsch esa تلوبة بالبداية اذا بيداعين باقي فالقول Lösung أما إذا هي مضمونة أصل já ho Anna na další hlubajim. A Anna se hymněte, se a a a a Dá, ví, da, jim, bishim, da, má bish. Ketá كتبها انا طلعت هذا الدكتور مناسيد الله طلع يعني عدم تدرس